ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِرُوا الصُّحُفَ أَبْجَدًا ثُمَّ كَاتِبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا ثُمَّ كَاتِبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن إِذْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَالِداً لِلَّهِ حَلِيْفاً وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شَاكِراً لَّأَنَّهُ ابْتَلَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين إنما دعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ أُولَئِكَ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَدَادًّاهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ النَّبِيِّينَ اتَّقُوا الَّذِينَ هُمْ يُخَاصِمُونَ